يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائه يستحي نساءهن إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمته ونجعلهم وارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم مَا كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا أخفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين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 إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فوفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما نعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خال فَإِنَّهُ يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِينَ صَرَحُوا بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُوا قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مبين. فَلَمَّا أَنْ رَأَى ابطشَ الَّذِي هُدُّوا لَهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وجاء رجل من أقصى المدية يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها فائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصطر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت وحداهما تمشي على استحياء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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكيحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين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 قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون فَلَمَّا أَتَاهُ نُودٍ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الَّأَيْمَنِ فِي الْبُقَاءِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ مُوسَى نُودٍ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الَّأَيْمَنِ فِي الْبُقَاءِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامَ يُدْبِرُ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُبِ فَذَلِكَ بُرْهَانًا مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 سحرا مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين وقال موسى استكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. الكتاب الكتب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصرائر الناس وهدو ورحمة وهدو ورحمة اللهم يتذكرون وما كنت سَوِيَ عَفِي أَهْلَ مَدِينَةٍ تَتَلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُسْلِمِينَ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْطُورِ إِذْ نَعْدَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِطْضَبِ كَرِتٌ ذِرَاعٌ at the eye اتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواء. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ طَاعًا وَآمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ شميئ وزقوا اعرض وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نفتغي جاهري انك لا تهجيم من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمحتجين وقالوا إن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 وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ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 قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يحتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساعدون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 إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون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 صابر فخسفنا به وبدارهم الارض فما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله فما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا كانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله عرنا لخسف بنا ويك لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يُ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 آخر. لا إله إلا هو كل شيء